أفَمَن يعلم أَنَّمَا أُنْزِلَ أنزل إليك من ربك الحق أم من هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذي ان يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصدقون ما أمر الله به ان يوصلوا ويخشون ربه الْحِسَابَ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِغَيْرِ أَوَاجهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبًا عَظِيمًا جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ فَيَدْخُلُونَ عَلَيَّ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقوب الدار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 وَفَرِحُوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لؤ لا عليه آية من ربه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 بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا.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 إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ مِنْ من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فَمَنْهُ وَقَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ كُل سَمُومُهُمْ